س غ ي ر الله دائم واسالوا تلك الجماجم لو أ ج ا ب ت ن ا لقالت استعد الموت قادم سوف ياتي الموت لكن انت يا مسكين واه م اوشك الموت فحاذر إ ن سيف الموت غادر لا يفرق بين طفل أ و ف ت م ن ا ل غ د ناظر أ و صحيح أ و عليم لله صائر كلهم لله صائر 全然このままいったらもう残ってない。 I'm Moon! I'm sorry! Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. قول يا شيخ محمود ي س م الله الرحمن ا ل و ح ي م اللهم امين يا رسول الله يالله عليك من نعيم الله Yeah, no, yeah,、no, yeah.、No, no. What is the idea? What is the idea? Bye.、Oh. Salut, salut いい。